وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سليما، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أخواتي، أمهاتي، بناتي. كم تبحث النساء عن القدوة كما يبحث الرجال عن القدوة وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كمل من الرجال كثير وقل من كمل من النساء ولكنه فيهن كاملات وهؤلاء النساء الكمل اللاتي كملهن الله تبارك وتعالى وإن كنا قليلات إلا إنهن أدوات لكنا فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاحوا حديثنا في هذه الليلة عن قدوة غاب عن الكثيرين معرفة فضلها ومكانتها وقدرها وذلك لأنها عاشت في زمن كان الناس خلاله ينظرون إلى غيرها كانوا ينظرون إلى سيدها وأبيها صلوات ربي وسلامه عليه على أنها أصغر أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة إلا إنها كانت تلقب بأم أبيها إنها سيدة نساء العالمين إنها البضعة النبوية إنها قاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها رزق الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم من خديجة ستة أولاد أربع بنات وابنين رزقه منها زينب ورقية وأم كلثومة وفاطمة والقاسمة وعبد الله وفاطمة هي أصغر أولاد النبي من خديجة رضي الله عنها وعن أمها فاطمة رضي الله عنها المشهور أنها توأم عبد الله وكل من ينتسب إلى النبي اليوم ويقول جد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يرجع نسبه إلى خاطمة وذلك أن نسب أو ذرية بنات النبي صلى الله عليه وسلم الباقيات انقطع أكبرهن زينب. بنت النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها أبو العاص ابن الربيع فأنجبت له عليا ومات وهو صغير وأنجبت له أمامة وأمامة هذه تزوجها علي بن أبي طالب بعد موت فاطمة رضي الله عنهم أجنعين ولم تنجب لعلي رقية تزوجها عثمان ابن عثمان رضي الله عنه وأنجبت له عبد الله ومات صغيرا أم كلثوم لم تنجب وأما أبناء النبي صلى الله عليه وسلم وهم القاسم وعبد الله وإبراهيم وكل هؤلاء ماتوا صغارا رضي الله تبارك وتعالى عنهم وبقي للنبي صلى الله عليه وسلم من الذرية عن طريق فاطمة وسيأتي ذكر ذريتها رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها ولكن يكفيها شرفا رضي الله عنها أن كل من يقول جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يرجع بنسبه إلى قاطمة عن طريق الحسن أو الحسين رضي الله عنهما ولذلك لما جاء هارون الرشيد عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يفتخر على الناس حيث إن الناس يأتون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون السلام عليك يا رسول الله فجاء هارون الرشيد كونه هاشمي كونه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم فجاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليك يا ابن عم لأن هارون الرشيد من ذرية العباسي ابن عبد المطلب بل من ذرية عبد الله بن العباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما فكان بجانبه علي بن موسى وقيل موسى ابن جعفر وعلي بن موسى وعلي بن موسى بن جعفر ابن محمد ابن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب أو لنقل هو علي بن موسى ابن جعفر ابن محمد ابن علي ابن حسين ابن فاطمة ابن رسول, ابنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قال هارون الرشيد السلام عليك يا ابن عم جاء علي ابن موسى وقال السلام عليك يا أبتي فالتفت إليه هارون وقال ذلك والله الفضل نعم للإنسان أن يفتخر بأنه ينتسب إلى هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه على كل حال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المرأة المباركة الطيبة فقال حسبك من النساء أربع مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة في العم هذه البضعة النبوية رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت عنها عائشة رضي الله عنها ما رأيت أحدا قط أفضل من فاطمة غير أبيها فقل ما رأيت أحداً قد أفضل من فاطمة غير أبيها تعني النبية صلى الله عليه وسلم وهذا أخرجه الطبراني وقال الحافظ ابن حجر اسناده صحيح وقالت عائشة رضي الله عنها كذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما وعليه مرق مرحل عبائه فجاءت فاطمة وعلي فأدخلهما ثم جاء الحسن والحسين فأدخلهما ثم جللهم جميعا بهذا المرق الذي هو الكساء العباءة فجللهم جميعا رضي الله عنهم وصلى عليه فجللهم جميعا ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيت اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تغفيرا ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاؤه مستجاب وقد استجاب الله دعاءه وأذهب الله تبارك وتعالى عنهم بهذا الدعاء المبارك من النبي صلى الله عليه وسلم الرجس رجس الشيطان ولا نقول إنهم صاروا معصومين ولكن لا شك أنهم صاروا مباركين صاروا طيبين صالحين أثقيا بهذا الدعاء من النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه عن المسور ابن مخرمة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول إن بني هشام ابن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم من علي بن أبي طالب فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق فاطمة وينكح بنتهم فإنما ابنتي بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذى وهذا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وفي رواية عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإني أنكحت أبا العاص بن الربيع يعني زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال فإني أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني فصدقني ووعدني فأوفى لي وهذا أيضا أخرجه الإمام مسلم وهنا يظهر النبي صلى الله عليه وسلم المكانة المرموقة لفاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤذيني ما أذاها ويريبني ما رابها ولم يؤذ لعلي أن يتزوج عليها وفي رواية أنه قال إنه لا تجتمع منت رسول الله مع بنت عدو الله، لأن هذه بنت أبي جهل. رضي الله عنها هي مسلمة صالحة، ولكن أباها عدو الله. فرعون هذه الأمة قال لا تجتمع بنت رسول الله مع بنت عدو الله تحت رجل واحد. فإنني أخاف على فاطمة أن تفتن في دينها. وفي رواية أنه قال فإنني لا أحل حلالا، لا أحل لا أحرم حلالا. ولا أحل حراما، ولكن فاطمة بضعة مني، ولكن فاطمة بضعة مني. شاهد الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أظهر للناس جميعا مكانة هذه البنت منه صلوات ربّه وسلامه عليه، فهي أفضل بناته بالإجماع، أفضل من زينة، وأفضل من رقيه، وأفضل من أم كلثوم. والشاهد والضابط في ذلك كله قول الله تبارك وتعالى إن أكرمكم عند الله أبقاكم إذ كانت تقية صوامة قوامة مؤمنة بالله تبارك وتعالى مطيعة لأبيها مطيعة لزوجها ولذا رفع الله تبارك وتعالى أدرها جاء عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في غدير خم ذكر بكتاب الله وأمر بالتمسك به ثم قال وأهل بيتي وذكروكم الله أهل بيتي الله أهل بيتي الله أهل بيتي, الله أهل بيتي ولم يكن من أهل بيته في ذلك الوقت من ذريته إلا فاطمة إذ توفيت زينب وتوفيت رقية وتوفيت أم كلثوم وإنما بقيت له فاطمة رضي الله عنها وإن كان أهل بيته أعمى من فاطمة إذ يدخل في أهل بيته نساؤه أقاربه كل بني هاشم ولكن فاطمة هي المقدمة رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاه فهي بضعة النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة كن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده لم يغادر منهن واحدة فأقبلت فاطمة تمشي ما تخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أشبه الناس برسول الله صلوات ربي وسلامه عليه تقول فلما رآها رحب بها فقال مرحبا بابنتي ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله ثم سارها أي أسر إليها أمر ثم سارها قالت عائشة فبكت بكاء شديدا فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها تقول عائشة فقلت لها خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار ثم أنت تبكي يعني لماذا بكيت فلما قام رسول الله صلى الله focusesلّم تقول، سألتها ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة ما كنت أُفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سرّة طالما أنه أُسر إليّ إذن لا يُرِد أن أعلم بذلك أحد فلن أُفشي سرّة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول عائشة فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت عزمت عليك بما لي عليك من الحق لأنها زوجة أبيها بمنزلة أمها مع أن فاطمة أكبر من عائشة بالسن قيل بست سنوات وقيل بعشر سنوات فاطمة أكبر من عائشة سنة ولكن عائشة امرأة أبيها وامرأة الأب منزلة الأم بل هي أمها لأن عائشة أم المؤمنين فقالت لها سألتك بما لي عليك من حق إلا أخبرتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أما الآن فنعم الآن أخبرك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي بأبي هو وأمي قالت أما حين سارني الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين وإنه عارضه الآن مرتين وإني لا أرى الأجل إلا قد اخترب فاتق الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك يعني أسبقك قالت فبكيت بكاء الذي رأيت لأن النبي أخبرها أنه سيموت صلوات ربي والسلام قالت فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال يا, يا فاطمة أما ترضي أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة قالت فضحكت أو فضحكت ضحكي الذي رأيت وهذا أخرجه من بخاري في صحيح فاطمة رضي الله عنها كان لها موقف مشهود في أول البعثة وكانت صغيرة في السن رضي الله عنها وأرضاها عندما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة فجلس بعض كفار قريش أباحهم الله فصاروا يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويسخرون من صلاته فقال قائل منهم من يقوم إلى سلا هذه الجزور والسلا في الجزور كالرحم في المرأة المشيمة في المرأة قالوا من يقوم إلى سلا هذه الجزور فيلقيها بين كتفي محمد وهو الساجد فقام أشقاه عقبة بن أبي معيد فأخذ سل البعير قبحه الله ووضعه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو الساجد فظل ساجدا صلوات ربي وسلامها لم يرفع رأسه يقول عبد الله بن مسعود ولا نستطيع أن نصنع شيئا حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها وأرضاه فرفعته عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام من صلاته صلوات ربي وسلامه ودعى عليهم واحدا واحدا بأسمائهم حتى قال ابن مسعود فرأيتهم صرعا يوما بدر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هاجرت فاطمة رضي الله عنها في السنة الأولى مع أختها زينب وعائشة وأم رومان وأم المؤمنين سودة بنت زمعة هؤلاء هاجرنا معنا هؤلاء الأخوات المؤمنات أم المؤمنين سودة وأم المؤمنين عائشة وفاطمة وزينب أختها بنت النبي صلى الله عليه وسلم وأم رومان والدة عائشة هاجروا هؤلاء الخمسة مع عبد الله بن أبي بكر وزيد بن حارثة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وذلك في السنة الأولى من الهجرة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها تزوجها علي بن أبي طالب وذلك في السنة الثانية من الهجرة بعد غزوة بدر، وكان عمرها سبع عشرة سنة عندما تزوجها علي رضي الله عنه قريبا من الوقت الذي تزوج فيه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وكان لها من العمر تسع سنوات. ففاطمة أكبر من عائشة كما قلنا في عشر سنوات وقيلة ست سنوات خلاف في عمر فاطمة رضي الله عنها لكن بالإجماع هي أكبر من عائشة بما لا يقل عن خمس سنوات شاهدوا الأمر أن علي تزوجها في السنة الثانية من الهجرة وكان عندها من العمر 17 عشرة سنة رضي الله عنها فكانت نعمل مرتكة في بيتها كانت تكمس بيتها وتعجن عجينها وتقوم بشؤون زوجها وأولاده نعمل مرتكة حتى إنها تعبت من العمل في البيت فسمعت يوما هي وعلي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه سبي من البحرين فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما يخدمها في البيت يعينها على العمل فلم يرسل النبي إليه ما شيئا حتى جاءهما البيت وهما نائمان وكان لهما لحاف إذا غطي الرأس بدت الأقدام وإذا غطي الأقدام بدى الرأس من صغالهم فجلس النبي صلى الله عليه وسلم عندهما ثم قال لهما ألا أدلكما على خير لكم من خادم تسبحان الله ثلاثا وثلاثا إذا أويتما إلى فراشكما تسبحان الله ثلاثا وثلاثا وتحمدان ثلاثا وثلاثا وتكبران أربعا وثلاثا فإن ذلك خير لكما من خاطئ يقول علي رضي الله عنه فما تركتها منذ علمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما أنمت قط إلا أقول هذا الذكر الذي علمنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما حدث علي بهذا الحديث في خلافته بعد وفاة رسول الله وبعد وفاة فاطمة حدث عليهم بهذا الحديث فقام رجل يقاله ابن الكواء وقال لعلي لي ولا ليلة الهريق يعني ما نسيته حتى ليلة الهريق يعني في معركة صفين لما اشتد القتال في تلك الليلة حتى تلك الليلة قلته يريد أن يقول إنك ما قلته ينكر على علي يقول ممعقول في ذلك الوقت وال. ذلك الاهتمام والهم والغم في تلك المعركة مستحيل تكون قلته هو يكذب علي بصورة الليل ومشهدائي صار هذا من الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه فقال له حتى ليلة الهرير فقال علي قبحكم الله يا أهل العراق إيو والله حتى ليلة الهرير يعني قلت هذا الدعاء الذي علمنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما أصيب النبي صلى الله عليه وسلم في أحوة شج وجهه كسرت رباعيته دخل المغفر في خده صلى الله عليه وسلم فلما رجع إلى بيته فإذا فاطمة تقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبدأ به قبل علي وتمسح الدم عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول عائشة رضي الله عنها في بيان إكرام النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة لهذه البنت لأمه أم أبيها فاطمة رضي الله عنها تقول عائشة ما رأيت أحدا كان أشبه كلاما وحديثا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة كانت إذا أقبلت على رسول الله صلى الله عليه قام إليها يقوم لابنته صلى الله قام إليها وقبلها وأجلسها بجانبه وإذا دخل عليها قامت إليه فقبلته وأجلسته بجانبها رضي الله عنها وصلى الله وسلم على رسول الله أنجبت فاطمة لعلي أربعة أولاد أنجبت له الحسن والحسين وأم كلثوم وزين هؤلاء أولاد فاطمة أما أم كلثوم فتزوجها عمر بن الخطاب وأنجبت له زيدا ورقي وأما وكان يقول زيد هذا ابن عمر يقول أنا ابن الخليفتين يفتخر بهذا أبي عمر وجدي علي يقول أنا ابن الخليفتين ومات هو وأمه في سنة واحدة وزينب بنت فاطمة تزوجها عبد الله ابن جعفر وانقطعت دريتوها وبقية الذريه في الحسن والحسين رضي الله تبارك وتعالى انتما لما جاءت سكرات الموت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فاطمة في يدي عند أبيها صلوات ربي وسلامه فقالت واثر بابا كرب عظيم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت سكرات الموت عليه شديدة كما قال الابن مسعود ولأبي سعيد الخدري إني أعك رجلين منكم لأن الله يضاعف له الأجر سبحانه وتعالى الشاهد أن فاطمة رضي الله عنها لما رأت هذا الكرب الشديد على أبيه قال فأكرب أباه فالتفت إليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا لأكرب على أبيك بعد اليوم الله خبره إنه سيتقل إلى رحمة أرحمة رحمة رحمة رحمة رسم الله إلى جنات الفيديوس إلى العلي الأرض فالرفيق الأعلى صلوات ربي وسلامه فلما قضى الله عليه المرض وتوفاه سبحانه وتعالى قالت فاطمة يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه جنة الفردوسي مأواه يا أبتاه إلى جبريل من أخ تقول هذا فنع النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا أن فاطمة ما رؤية ضاحكة بعد ذلك ما ضحك بل مرضى همًا وغمًا وحزنا على أبيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفى الله تبارك وتعالى بعد أبيها قيل بأربعة أشهر وقيل بستة أشهر وهو المشهور الشاهد أنها ما رؤية ضاحكة قط بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الله تبارك وتعالى ها الأجر لأنها الوحيدة من بنات النبي صلى الله عليه وسلم التي أصيبت به كل بنات النبي كل بني النبي أصيب النبي فيه فصبر صلوات ربي وسلامه والبنت الوحيدة التي أصيبت بالنبي صلى الله عليه وسلم توفي وهي على قيد الحياة فيها فاطمة فصبرت رضي الله عنها وأطباها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليتذكر مصيبته فيه فإنها أعظم المصائب أعظم المصائب أصيبت فيها فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان جميع أصحاب النبي وأزواجه وغيرهم يحبون النبي حبا عظيما أكثر من أنفسهم ولكنها البنت البطعة بطعة النبي صلى الله عليه وسلم فأكرمها الله تبارك وتعالى بأن رفع درجتها وجعلها سيدة نساء العالمين رضي الله عنها وعرضها لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى من دفنه لقيت فاطمة رضي الله عنها أنس بن مالك. أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن دخل النبي المدينة كان أنس أنس خادما للنبي صلى الله عليه وسلم عشر, سنين وكان عشر سنوات ظل خادما للنبي صلى الله عليه وسلم عشر سنوات إلى أن توفاه فلما دفن النبي صلى الله عليه وسلم ورجع من دفنه لقيت فاطمة أنس بن مالك. قالت يا أنس قال نعم قالت دفنتم رسول الله قال نعم قالت كيف طابت نفوسكم أن تحت التراب على رسول الله صلى الله عليه أنتم الذين كنتم تحمونه من كل شيء من أن يمسه أي شيء كيف طابت نفوسكم أن تحثوا عليه التراب صلى الله عليه وسلم كيف طابت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنس فبكت وبكيت ولكنه أنظ اللعere لا يملك إلا أن يحثوا التراب على رسول الله طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أن توفي رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ناديت قاطمة، قلنا الله معنا. وتعليم. فلما شعرت بقرب وفاتها وكانت عندها أسماء بنت العميس وأسماء هذه هي زوجة أبي بكر الصديق. وكانت قبل أبي بكر عند جعفر ابن أبي طالب. فلما استشهد جعفر في مؤته وانقضت عدة وتزوجها أو بكر السلو فكانت أسماء عند فاطمة وهي في مرضها فقالت أسماء أو قالت فاطمة لأسماء رضي الله عنهما إني أستقبح ما يصنع النساء يطرح على المرأة الثوب ليصفها تقصد إذا حملت إلى قبرها يوضع عليها الثوب فيكون ملتصقا على جسدها فيفصله قالت إني أستقبح ذلك وذلك لشدة حيائها رضي الله عنها وأطلاحها قالت إني أستقبح ذلك يعني وهي في مرض موتها تفكر يعني إذا ماتت ستحمل سيكون الثوب عليها سيصف جسدها هكذا تكون المرأة العفيفة حتى بعد وفاتها بعد انقضاء التكليف تريد أن تكون عفيفة وأن تبقى عفيفة وأن لا يراها الرجال رضي الله عنها وأرضها فقالت إني استقبح ذلك تقول لأسماء فقالت لها أسماء يا بنت رسول الله ألا أريك شيئا رأيته بالحبشة لأن أسماء كانت هاجر في الحبشة ثم هاجرت في المدينة قال ألا أريك شيئا رأيته بالحبشة فدعت بجريد رطب جريد يعني سعى النخل رطب ثم طرحته على ثوب أو طرحت عليه ثوبا فالجريد يكون مقوسا هكذا ويطرح عليه الثوب، فيكون هناك فراغ بين الجسد وبين الثوب. ما هو الفراغ الذي جعله هذا الجريد كالضلع أو القوس فيكون مقوسا هذا الجريد ويكون الثوب فوقه فلا يصف الثوب الجسد ففرحت فاطمة رضي الله عنها وقالت ما أحسن هذا وأجمله فإذا مت فغسليني أنت تقول لي أسماء فغسليني أنت وعلي ولا يدخلنا علي أحد ما لا يدخل علي أحد بعدها تغسليني يقول ابن عبد البر وهي أي فاطمة أول من غطى نعشها في الإسلام يعني جعل هذه القبة أو ما شباها لشدة حيائها رضي الله عنها وعظمها ودفنت رضي الله عنها ليلا ونزل في حفرتها علي بن أبي طالب وعمها العباس وابن عمها الفضل ابن العباس رضي الله عنهم أجمعين وقبرها في البقيع في دار عقيل يعني المكان الذي كانت فيه دار عقيل ابن أبي طالب لما توفيت قيل عمرها 24 سنة وقيل 25 سنة وهو الأظهر والأقرب في عمرها رضي الله عنها وعطبها بقي أن نعرف قضايا نطرقها على السريع شبهات ذكرت في حق فاطمة رضي الله عنها منها أن عمر وأبا بكر دخل عليه البيت وأرادوا إحراقه وكسر أو كسر عمر ضلعها وألقض جنينها وكل هذا كذب وزق ومهتام فما كان هكذا يفعل أصحاب النبي مع جريته رضي الله عنه كيف وعمر قد تزوج ابنة فاطمة أم فلثوم رضي الله عنهم أجمعين وكذا قالوا إن أبو بكر منعها ميراثها من النبي من فدك وسهم خيبر وهذا أيضا غير صحيح لأنه لم يكن لها ميراث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ميراث ما تركناه وهو صدقه فلم يكن للنبي ميراث أصلا وأما أنها غضبت عليه أبو بكر وأنها لم تؤذنه أن يصلي عليها ولم تخبره فاطمة هذا كله غير صحيح لأن التي غسلت فاطمة توجد أبي بكر ولا شكنا علمت بوفاتها. رضي الله عنهم جميعا. هذه خلاصة الكلام عن سيدة سال العالمين عن قدوة عظيمة ينبغي للنساء أن يقتدين بها في الدرجة النبوية. قاطمة بنت محمد قاطمة بنت خديجة قاطمة زوج علي قاطمة أم السبط قاطمة سيدة نساء العالمين وأكرم بها. والله أعلم وأعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ااا يذكروا أن كنا بالدرس القادم في تاريخ تسع وعشرين أربعة الثلاثاء للأخت نورة بن علي هداية وهدية شاء الله تعالى الثلاثاء بعد القادم تاريخ تسع وعشرين أربعة ه؟ لا. لا. لا. ما؟ بغرفة. ما أدري موضوع شنو دناه؟ لا غرفة شيء.